لا تحسب ورود لا تحسب ورود كنترلك غلا والبحر عشرين ونجومه وضحت هلاله تعتقد اني انا ميت وانا لا والله انا لا ميت حبيبي لا ولا الله قال لي بيقرب خفوقي ما يجيني بزلة زلة تسمح لها عقبها بزواله ك... Yeah, yeah. كان عندك هرج بتقوله لقلبي قله وش علينا بهرجة المسكين واللي قاله ما عرف شي في بالي لا بغيت وصله ويذكر اسمي يومها بحله وبترحاله من يحب بحب ضايع قلت الله شله ضاع واللي ضاع عندي احتياط بداله والله لا فيه أنا ويصير حرف العله يلين ما يضحك عليه بليس قبل عياله كسر القيلات وهو بمرفوض كسرت الفنجال ولا تحشم حدا واللي اندم كل مذاق سنه ومضى انقد مع الكل لو صار وصا مجدي صنعت بين اصدرع نية الطيب من الناس واختار ليه مسج ليه مسج يكسب في بالي وعبها ارسله يدخل بشاشات تحبه وينحرق جواله من خباله الخباله هنيه ناوله ولا بغيت زيد شاف قبال غير خباله ارفعه وارجع اذله وارفعه واذله لين اسمع مرتين يا هي حاله ولو بغاني ولو بغاني هو رقالي ولا أنا منزله له لا لهنزل له لا لهولا ألف من أشكاله أهليها الناموس من خال الولون والمركز الأولي الخباله هنية الناولة ولا بغيت ازيد شاف خبال غير خباله ارفعه ورجع اذله وارفعه واذله لين اسمع مرتين باذني ياهي حاله ولو بغاني ولو بغاني هو رقالي ولا انا منذله لا لا هنزل له ولا الف من اشكاله ذا طريقي من عرفتك والطريق تدله والطريق اللي تدله لازم انتسعاله خذ من الشاعر كلامه خذ من الشاعر كلامه ولا حبه خله انا احبك لا حبيبي لا ولا الله قاله